Bismillahirrahmanirrahim Haamim Tanzeelul kitab min Allahi al-Aziz al-Hakim Ma khalakuna al-Semawati wal-Aرض wa maa baynehuma Illa bil wa ajari n والذين كفروا عن ما ظروا معرضون قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرط في السماوات إتوني بكتاب من أبر هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم إن كن صادقين ومن أضل من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وَقُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتِ Kata yang kafir untuk kebenaran, apabila datanglah ini sihir yang jelas. Atau mereka berkata, "Saya tidak tahu." Katakanlah, "Saya tahu," dan tidak ada yang dapat mengetahui apa yang saya ketahui. Saya tahu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 Kata Rabb, Auzgani, An Ashkuran Nmatak, Alatii, Alnamtalayya, Wa Alawalidin, Wa An Aamal Salihan, Terdaa, Wa Aslihli Fi Zuriyati, Inni Tubatulaike, Wa Inni Min Al Muslimin,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 اتعيدان لي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امين ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين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 وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا علنا أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستبعت بها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 إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا Unta' min al-'adzīkin. Qāla: Inna ma'l-ilmu 'alī Allāh, wa 'uballiqkum ma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 فَلَمَّا لا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ افْتِرَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّ حَظَّوْهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِ أُنزِلِينَ قَالُوا يَا قَوْمَ نَأَ سَمِعْنَا كِتَابًا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا ذَهِنَ يَدِيهِ يَهْتِي إلَى الْحَقِّ وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرك من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الامر وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقن بقدر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير